فيقول أي رب وما تغني هذه البطاقة أمام هذه السجلات فتوضع السجلات في كفه ولا إله إلا الله في كفه فتثقل البطاقة وتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شك